أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ شَيْئًا يُذْهِبُكُم وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوللَِ جَمعَ فَقَالَ رَبُّعَافَاءُ لَِّذينَ سْتَكْ فَقَالَ رَبُّعَافَاءُ لَِّذينَْتَكْ بَْوُ إَِّ lakum tabakam fahel antum mughnud arna min arzab allah min şey qal lahu hedan لَئِنَّا أَجَزَيْنَا نَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مَحِيص وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ ذَلِكَ الْحَقُّ وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت فها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُبَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ